وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وإذ تقول لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ علي أمسك عَلَيْكَ زوجك. أمسك عَلَيْكَ அண்ணா அம்சிக்க تخلها وتخفي في نفسك كما الله مبديه وتخشى الناس والله أعق أن تخشى ألم ما قضى زيدٌ إنها وفرز وجهنا கூ I'm gone.